يقول هذا السائل هل ما فعله الخضر يدل على أنه نبي وعلى, وعلى أنه أُوحي إليه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل الخضر نبي أو ليس بنبي؟ وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص صريح في النبوة ينص على نبوته كغيره من الأنبياء، لكن هناك آيات فيها دلالة قوية على ذلك مثل وما فعلته عن أمري ولها نظائر عديدة ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه نبي إلى أنه نبي ومن أهل العلم من يرى أنه ولي من الأولياء أنه ولي من الأولياء وليس نبيا لعدم وجود النص الصريح الناص على النبوة على نبوته الناس على نبوته فالله تعالى أعلم لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إن كان نبيا فليس أفضل من موسى وإن كان وليا فليس أفضل من أبي بكر وعمر وإن كان وليا ليس أفضل من أبي بكر وعمر لماذا؟ أما الأول واضح إن كان نبيا فليس أفضل من موسى قال وإن كان وليا فليس أفضل من أبي بكر وعمر لماذا؟ لأن الدلائل جاءت واضحة أن ابا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أفضل الناس بعد الأنبياء وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين والله عز وجل قال عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس وأبو بكر هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهو خير الناس بعد النبيين نعم أحسن الله ليكم يقول ما توجيهكم لبعض الناس الذين إذا قيل لهم أو إذا نصحوا في التوحيد يقولون دائما توحيد دائما توحيد التوحيد حاجة الإنسان إليه مثل حاجته للنفس حاجته للتوحيد مثل حاجته للنفس لأن حياته بالتوحيد حياة قلبه بالتوحيد ولهذا شرع لنا ذكر الله بالكثرة وذكر الله سبحانه وتعالى توحيد وتعظيم وتنزيه وتحقيق الإخلاص لله جل وعلا وجاءت الأذكار الشرعية والدعوات المأثورة موظفة وايضا مطلقة كل ذلك للتمكين للتوحيد آية الكرسي وهي أخلصت لتوحيد الله عز وجل شرع المسلم قراءتها قراءة متكررة في اليوم والليلة في مواضع معروفة وهكذا آيات أخرى وسور في التوحيد وادعيه وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباب التوحيد وفهمه والعناية به ومدارسته ولا سيما عند أيضا اشتداد الفتن وكثرة الجهل وكثرة الشبهات والصوارف فمن يقول ذلك ما عرف مقام التوحيد وشدة الحاجة إليه نعم الله عليكم يقول هل المكان الذي كان فيه أهل الصفة معروف الآن وإذا كان معروفا فهل الصلاة فيه أو الجلوس في أوقات طويلة طويلة فضل أما أن للجلوس فيه وتخصيص بعبادة معينة أو ذكر معين أو صلاة معينة فضل فليس هناك أي شيء يدل على ذلك. ليس شيء يدل على ذلك. نعم ورد الفضل في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكانوا في صف في مؤخرة المسجد في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله ليكم يقول عندنا في بلادنا. أن بعض الناس يكتبون بعض الآيات في اللوح ثم يغسلون المكتوب في إناء ثم يطبخون به رأس الغنم فيؤتون فيعطونه لأولادهم ثم ثم, ثم يطبخونه يطبخون به رأس الغنم فيعطونه لأولادهم فيأكلونه اعتقادا منهم أن ذلك سببا للذكاء العقول فما رأي فضيلتكم لا أعلم لهذا العمل أصلا لا أعلم لهذا العمل اصلا في الماثور عن السلف أما القراءه في الماء القراءه في الماء ان يقرا في الماء ويشربه او يعطيه المريض ليشربه فهذا لا به لوجود بعض الاثار عن السلف أما طبخ راس الغنم بآيات أو ماء قرئ فيه فهذا لا علم له أصل في الماثور عن السلف نعم صلى عليكم يقول هل يجوز لي أن اعتمر على والدة التي توفيت الاعتمار عن الميت الاعتمار عن الميت جائز ومشروع إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن ميته فله أن يعتمر عن ميته نعم صلى الله عليكم يقول مر معنا في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله فصلى أربع ركعات فهل هذه الأربع سنة بعد العشاء أم هي من قيام الليل لا هذه من قيام الليل هو يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ولهذا كان مجموع ما جاء إحدى عشرة ركعة مجموع ما جاء ما ذكره إحدى عشرة ركعة نعم. صلى الله عليكم يقول هل العلاج بالصعق الكهربائي يعتبر كيّاً وبالتالي يخرج صاحبه من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الصعق الكهربائي أقرب ما يكون للكي. الصعق الكهربائي أقرب ما يكون للكي وفيه من الأذى للبدن ماثل كي. وفيه من يعني الأذى للبدن ماثل كي. فالأقرب الله أعلم أنه مثل الكي نعم صلى الله عليكم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما إلى قوله إلى آخر الحديث قال فهل تجزئ الصدقة على المسكين بدلا من إطعامه الصدقة الصدقه عن المسكين تتناول إطعامه وتتناول كسوته وإعطائه الكسوة وتتناول إعطائه المال الذي يشتري به الطعام أو يشتري به اللباس فإذا تصدق عليه بمال فالمال يكون به شراء الطعام إذا احتاج إلى الطعام أو شراء الدواء إذا احتاج إلى الدواء وشراء اللباس إذا احتاج إلى اللباس فهو صدقة ويكون محصلا بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الثواب وهذا الأجر نعم أحسن الله ليكم يقول هل يتوجب أو هل يتوجب هدي على من قدم جدة ولم يدخل مكة ثم ذهب للمدينة وأحرم من ذي الحليفة وذهب مكة للعمرة؟ أعد. حسناً، الله عليكم يقول هل يتوجب هدي على من قدم جدة ولم يدخل إلى مكة ثم ذهب للمدينة وأحرم من ذي الحليفة وذهب مكة للعمرة؟ لا ليس عليه شيئا إذا كان جاء إلى جدة ولم يحرم. لأن نيته الذهاب إلى المدينة أولا وحقد النية من ميقات أهل المدينة ليس عليه شيء في عمله هذا بل عمله صحيح ولا شيء عليه نعم. أحسن الله ليكم يقول زوجة حائض وأريد الذهاب إلى مكة حتى أعمل عمره فكيف تفعل؟ الحائض تفعل مثل ما يفعل غيرها تغتسل وتلبس إحرامها وتعقد النية من الميقات وتذهب ملبية إلى مكة وإذا وصلت إلى مكة تبقى تنتظر حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتذهب وتؤدي عمرتها أما إذا كنت تعلم أن طهر زوجتك لا يكون إلا بعد السفر فإنها في هذه الحالة لا تحرم لأنها لن تتمكن من أداء عمرتها على طهارة فإذا كنت تعلم أنكم ستسافرون من مكة وتغادرون قبل أن تطهر زوجتك ففي هذه الحالة لا تحرم إلا إذا كنت على عزم أن تنتظر إلى أن تطهر زوجتك ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا